خلقنا النطفة عنقة فخلقنا النطفة علاقا فخلقنا العلاقة مضاة فخلقنا المضاة فخلقنا المضاة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إن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 قادرين فأسكنناهم في الأرض وإن على ذهب به لقادرون فأنشئنا لكم به جنات من نخيل وأعنب من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرات ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطولها ولكم فيها, ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون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 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكالوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فان ظالمون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 قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسال العادين قال إن لبثتم الا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم انما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما